عباد الله حديثنا اليوم عن الأقصى عن مسجدنا الحبيب عن ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وأول قبلة يصلي إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هو المسجد الشاهد على حال المسلمين وعلى إسلام المسلمين ففي أكنافه يرابط المجاهدون وعن حياضه يزود المخلصون فقد سارت إليه الركبان المصلون وتخرج من رياضه العلماء العاملون وارتقى من على ساحاته الشهداء المجاهدون وهو وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الأقصى قال ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله من صلى فيه صلاة كتبها الله خمسمائة صلاة من لاذ بأكنافه حماه الله من دجال آخر الزمان وهو منارة العلم ومنارة العلماء وهو استمداد لمسيرة الأنبياء والأولياء يكفينا ذكرا لشرفه أن قد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه يكفي تعلقنا به وبجنباته أن وطئت أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم رحابه وتنورت رحابه بمقدمه صلى الله عليه وسلم وعرج به منه إلى السبع الطباق كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أم فيه الأنبياء الأنبياء جميعهم في أعظم صلاة على وجه الأرض حيث كان الإمام خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وكان المأمومون هم أنبياء الله عز وجل وأكرم خلق الله إلى الله وأحبهم إليه سبحانه وتعالى لهذا المسجد العظيم ولأكنافه الفضائل ولبلاد الشام من حوله فضائل وفضائل لا تحصيها خطبة خطيب ولا تحصيها محاضرة أو ندوة ألا ترون كيف تعاظم كيد حسادنا اليهود كيف تعظم كيدهم لعنهم الله لقد علموا ماذا يعني الأقصى للمسلمين غاضهم إكرام الله عز وجل لعباده الموحدين أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهم من قبل مغتاضون مكادون لإكرام الله عز وجل لنا بنبينا وبرسالتنا وما حقدهم اليوم إلا استمدادا لذلك الحقد الدفين الموروث من آبائهم وأجدادهم لا يخفى عليكم عباد الله حجم المخاطر التي تحدق بالأقصى المبارك لا يخفى على العالمين ما يقوم به اليهود لعائن الله عليهم من حفر واقتحام وايذاء ينالون فيه من المسجد الأقصى ومن أهله المرابطين فهم بالأمس قد حرقوه ولا يزالون إلى اليوم يحفرون ويحفرون مستهدفين أساساته ليكون عرضة للانهيار والتهاوي شيئا فشيئا ناهيك عن مصادرة أراضي المقدسيين من حوله وهدم بيوتهم وتضييق المعيشة عليهم ليرتدوا عن رباطهم وثباتهم بل ومصادره مقابر المسلمين حتى المقابر لم تسلم من شرورهم مصادرتها وتحويلها إلى كنس وإلى معابد نعم عباد الله ولو من ذلك وأمر أن يمنع المصلون من صلاتهم في المسجد ومن اعتكافهم في المسجد ليمنع الموحدون من إقامة شعائرهم في مسجدهم لا يخفى عليكم عباد الله كل هذا المكر وكل هذا الكيد من إخوة القردة والخنازير، فما العمل ما السبيل إلى دفع هذا الهوان عن أمة الإسلام ما السبيل عباد الله نحن المسلمون اعزه بدين الله عز وجل لا ينبغي أن نذل أو أن نهان أو يمس ديننا وشعائره بأدنى أذى لا يجوز ولا ينبغي لنا ذلك وفينا عرق ينبض وفينا عين تطرف نحن المبشرون بفتح بلاد الأرض كلها مبشرون بفتح بلاد الروم أوروبا وأمريكا نعم سنستحها بهذا الدين سنحكمها ونسوسها بدين الله عز وجل وعد من الله ورسوله لنا نحن المبشرون بأن يعمى ويبلغ ديننا ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل نحن امه المليار ونصف المليار أبعد كل هذا التكريم والعز الذي أعزنا الله به يستهان بنا وممن من شرذمه يهود أنجاس أقدار يدنس أقصانا يسومون أهله سوء العذاب لا بد لنا عباد الله أن نعلم من نحن وما رسالتنا وما قيمتنا بين العالمين ان نحن قمنا بواجبنا على مراد رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون الاعلون ان كنتم مؤمنين اعلون بايماننا أعلون بفكرنا بفكرنا النير الذي يحتوي الرحمة للعالمين ودخولهم في دين الله عز وجل ولا بد لنا أن يستيقظ فينا المارد النائم الخامل في أعماقنا نصرة لله ولبيت الله ولشعائر الله لنعلم أن حال الأقصى هو حال سائر مساجدنا فهو مسجد وبيت من بيوت الله عز وجل. فبعدما حجرنا المساجد وأفرغناها من العمارة بالعبادة وبالذكر والدعوه والهداية، بعدما عمرنا أسواقنا ونسينا مساجدنا، ابتلينا بمثل هذا البلاء، فإنما هو من كسب أيدينا. اعلموا عباد الله أن أعداءنا لا يعولون على شيء في هدم الأقصى تعويلهم. على نسيان المسلمين لاقصاهم وإهمالهم لاقصاهم فالاقصى عباد الله ليس بناء من حجارة فحسب ليس بناء من حجارة فحسب نحن مطالبون بأن نصون بناءه ونصون فكرته ايضا كونه رمز من رموز العزة لنا نحن المسلمون فالاقصى عباد الله ليس هو الحجارة فحسب بل هو متجذر في قلوب الموحدين فمتى خلعته من قلبك هان عليك هدمه هان عليك نسفه هان عليك التآمر عليه وعلى أهله متى حرصت عليه وأحببته وسقيت شجرته المتجذرة في قلبك عظم عليك الخطب وقادك هذا إلى الجد والعمل لتكون ناصرا لله ولرسوله وللمؤمنين ولشعائر الدين أقيموا هذا الفكر في أنفسكم وربوا أولادكم عليه عسى أن يخرج من أصلابكم من ينصر دين الله عز وجل ويكون لكم بذلك الفضل الكبير لنسلم يوم القيامة إذا سئلنا ماذا قدمنا نصرة للأقصى ماذا قدمنا نصرة لبيت الله عز وجل كما سنسأل ماذا قدمنا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل فالمؤامرة هي المؤامرة إنما هو استفزاز لحسنا، إنما هو استفزاز لشعورنا لقيمة هذا الدين في قلوبنا كم هو مقدار تعظيمك لدين الله وشعائر الله ونبي الله ولبيت الله عز وجل فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي همتنا وفكرنا وأن يقوينا على خطبنا وبلائنا لنكون يوم القيامة من الامنين الفائزين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم